الحساب قد اقترم ويل العجم نوارم من شمس يوم قد غرم لا سهر فيه ولا نساب إن الملاحم والفتن قد اوشكت حان الزامن ظهرت ومنها ما بطت يا ربي فرحمنا اذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني واخواتي في الله هنبدأ نتكلم النهاردة بقى علامات الكبرى والعلامات الصغرى للساعة ولكن بداياتنا جماعة هو ليه علامات ساعة اصلا؟ يعني فيه فلسفة العلمات الساعة اخذ بالك ان كلمة فلسفة آآ آآ يعني حب الحكمة ده الترجمة في قتب العربي بس هو بالنسبة للناس اللي بعيدة عن ربنا الحكمة ان انا شغل دماغي من غير اله انما بالنسبة للناس اللي مؤمنة بالله الحكمة اننا يعني ابزل غاية جهدي ان انا اتعلم كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه هو دا الحكم هو دا كمة الحكمة علامات الساعة يا فلسفة يا جماعة العلامات الكبرى والعلامات الصغرى هو ليه اصلا علامات ساعة حد يسئل نفسه ليه يعني كان ممكن يوم الهام يجي فجأة كدا وخلاص ما يبقاش في علامات ساعة لقد كانت تبقى مصيدة لقد كانت تبقى كارثة فجأة كدا يوم الهامة يجي مفاجأة من غير رسائل تنبيه يعني واحد قاعد على شريط قطر وقاعد يلعب ويجري والقطر جاي ما بيطلعش ولا صفارة انذار فربنا سبحانه وتعالى خلق طرق يطلع الف صفارة انذار الاول عشان اللي وقفين على شريط القطر يلعبوا وغفلين دول ينتبهوا ويبدأوا يذكروا الحال بتاعهم زي بالظبط كده ابب بعت ابنه تفو رحمه ربنا فكرت علامات الساعه علامات الساعه ده اسم الله الرحمن الرحيم علامات الساعه ان ربنا سبحانه وتعالى لما يكون في خطر مهول زي يوم القيامه في خطر مهول زي قضية يا جنه يا نار ان ربنا يبعت لنا كل المنبهات دي عشان ربنا يرسخ جوانا اليقين ان يوم القيامه جاي جاي ويخلينا نفضل فاكرين فتخيلوا ان ابب بعت ابنه مشوار قال له بص يا ابني انت في الطريق للمشوار في شجر على يمينك كده بعد كده خد بالك هتلاقي في محل على ايدك الشمال اسمه كذا. بعد كده خد بالك وانت ماشي هتلاقي في مطاط بشكله كذا بعد كده يا ابني في نفس الشارع عشان تتاكد ان هو ده الشارع خد في عماره دور كذا دور كده هتلاقي في حته ارض فاضيه خد بعد كده هتلاقي في الطريق واحد واقف بيبيع عربيه فول كده وشكله كذا ولابس كذا والعربيه هو ليه ليه علامات فيها كل ما يلاقي علامه يتاكد على الطريق ويتاكد ان هو على الطريق الصح ويتأكّن ان هو ماشي في المشوار اللي ابو قال وقاله فربنا لما ادانا على سعد عدد قد نطرحنا من ربنا عشان يبقى عندنا يقين ان يوم القيامة جاي جاي يقين عارفين بالضبط كده طالب وما بيروحش المدرسة فلاقه هو قاعد في البيت لاقه عربية ماشى في شارع يا طلبت مدرسة كذا في سنة كذا عندكم امتحان يوم السبت الجاي بعد كده ثاني يوم لقلبا بيخبط ولا ساعة بريد جايب له ورقة من المدرسة المدرسة بيحتاله عندك امتحان يوم السبت الجاي بيفتح التلفزيون لقى في نصية الأخبار يا جماعة اللي في سنة كذا عندهم امتحان يوم السبت الجاي بعد كده لقى المدرسة بيتصلوا بيه بالتلفون الامتحان هو خلاص ملكش حجة بقى ما تقوليش ما كنتش عارف ما تعملش فيها منتش من هنا انت وصل لك 1000 ان يوم القيامه موجود وصل لك 1000 ان يوم القيامه جاي يبقى ليه فكره علامات الساعه اصلا رحمه من ربنا كرم من ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا ما يوم القيامه يجي لنا فجاه يا جماعه بها شوية تيجي فجأة طيب هو ليه علامات الساعة فظيعة يعني يا رب كانت علامات الساعة تبقى ايه ساعت لأيه مثلا رنت الموبايل بتاعت واحد ايه حاجة بسيطة كده يعني ضربة بسيطة كده وساعت لأيه واحد عمل جرس رهيب للمنبه عشان يصحى بيه ليه علامات الساعة مفزعة ليه علامات الساعة مزلزلة نار تحشر الناس زلازل خصفات مرعبة ليه على بات الساعة طلوع الشمس من مغربة زي الزبط كده اللي ربنا عمله مع فرعون لما ربنا كان يعني بيدخل لفرعون انتقام مرعب فربنا خلا انتقامه من قارون قبل فرعون انتقام رهيب خسفنا به وبداره الارض لكترفاله الفرعون بس هو ما فهمهاش ان لما الرسالة تجيلك وانت بتعصي ربنا قدام عينك تشوف حاجات رهيبة بتحصل ومدفجة وحاجات مفزعة اعرف ان اللي متعان لو ما تبتش وما تغيرتش اشد فتع فكانت اللي متعان لفرعون ان البحر الأحمر الطبع عليه يبقى كأن ربنا بيقول لنا خدوا بالكوا انتم مش متخيلين يوم القيامة ده رهيب قد ايه طب ليه علامات الساعة كتير قوي كان ممكن يا رب كل مئة سنة علامة وخلاص يعني, يعني الموضوع افسد من كده او كل جيل علامة فهيبقى في خمسين ستين علامة ليه يا رب علامات الساعة مئات العلامات مئات العلامات الكبرى عشرة النمى العلامات الصغرى جماعة مالهاج عدد ان تلد الاما ربتها ايطر الحفة العراء ورعائشة تطولون في البنيان ان يخرج سلسون نجالة لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود لا تقوم الساعة حتى تعود الجزيرة حتى تعود ارض العرب بروجا وانهارا لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالاعمقة وبضابق لا تقوم الساعة على طول على طول مئات وآلاف استحلال الح... الح... الزنة استحلال الحرير الخمر المعازف كل دي موت الفجأة تمني الموت اذا وصل الامر الى غير اهلي فانتظر الساعة اذا ضيعت الامانة فانتظر الساعة ان يظهر الكذب أن... علامات لا حصرة لها لا حصرة لها في الساعة لما تلاقي الناس بتأكل لا تبالي من حرام او من حلال علامات الساعة كتير اوى جماعة عقوق الوالدين رساله السلام مئات والاف العلامات ليه يا رب العلامات دي كلها؟ عشان الموقف بتاع الساعة أكثر من انك تنساه أكثر لازم علامات الساعدية تتوزع على كل الأجيات وتتوزع على كل العصور وتتوزع على كل الأماكن أصلا العلامات الكبرى غير oils من الفرق من الصغرى والكبرة ان الصغرى تأتي في زمن غير, زم... غير زمن وبتيتأتي في مكان غير مكان انما الكبرى ده تزلزل الارض كلها كل زي كورونا كده مسلا كورونا الأرض هي مش في العلامات الكبرى انما مثلا كورونا الكرى الأرض هي كلها حسد بها علامات الساعة كده ما ينفعش حد يحس بيها وحد ما يحسش بيها خراب عام رعب عام زلزلة عامة عشان كده ربنا سبحانه تعالى في القرآن شوفوا ربنا ربنا يريد ان تفضل ذاكر للساعة للنهار تفتح المصحف صورة النبأ تقلب صورة النزاعات تقلب الانفطار التكوير الانشقاط الزلزلة ال... ايه يا ربي كل ده يعني كل الصور اللي عن الساعة الساعة الساعة, الساعة. كأن مراد الله أن محدش ينسى الساعة الأحظة منفعش تنسى يوم الإيامة الأحظة كعشين كده أن الصحابة رحل عليه الصلاة والسلام حنظل الأسيدي قال يا رسول الله إننا نكون عند رسول الله فيحدثنا عن الجنة والنار فكأن رأي عي النبي كان يوميا يتكلم عن الضار الأخرة يوميا يتكلم عن يوم الإيامة لازم يبقى ليكي ورد كده يوميا تسمع عن يوم الإيامة لازم يوم القيامة ده يجب ان يعني يذكرك كل شيء بيوم القيامة فلا تنساه حين تذكر اي شيء يبقى ليه العلمات كتير اوي اوي اوي اوي هو ده الموضوع الموضوع خطير يا جماعة طيب ليه علامات الساعة الموزعة للأجيال؟ يعني في علامات حصلت أيام الخلافة الرشدة وعلامات أيام الخلافة الأموية وعلامات أيام التطار وعلامات أيام الخلافة العثمانية وعلامات في القرن التسعة عشر وعلامات في القرن العشرين وعلامات الوقتي مئات العلامات قدام عينينا الوقتي وعلامات لسه جاية بعد كده ما شفناهاش ليه العلامات موزعة في كل الأزمان وفي كل الأماكن عشان ما حدش يجي يقول يا رب أنا معرفتش إن فيه ساعا عشان كله لازم يحس بيها كله لازم يستعد ليها كله لازم يذكرها طب ليه انا بكلمكم عن فلسفه علامات الساعه يعني الموضوع وراه حكم رهيبه الموضوع مش كده مش بيتقال كده وخلاص طب ليه العلامات متنوعه يعني علامات الساعه مش دايما حاجات خطر مش دايما في المرعب لا ده في علامات جبال ده نزول عيسى ده علامه ماجي المهدي ده علامه العلامات مش العلامات مختلفه تماما تلاقي في علامه انقلاب مجتمعي تنتلد الامل ربتها الأولاد العبيد هيبقوا سادة الأمة وتلاقي في علامات اقتصادية الحفال عراي... رعائشية تطولونها في البنيان المعدمين هيبقوا ملياردرات وتلاقي في علامات مفزعة خصوف المشرق والمغرب ونار تحشر الناس إلى محشرهم وتصوق الناس إلى محشرهم وتلاقي في علامات مفرحة سيدنا عيسى والمهدي واجزرت العرب ترجع مرجوها نار وحاجات جميلة جدا عشان البشر نفسياتهم مختلفة متنوعة في واحد ما بيتزلزلش غير لما يشوف حاجه مفزعه ومرعبه وفي واحد ما بيفوقش وما وسراء واكرام من الله وفي واحد ما يحصل له كونفليكت جوه دماغه لما الكمبيوتر بتاع دماغه يطلع عليه ايرور لما يشوف ازاي طب حصل دي الشاه يبقوا عندهم نتحط حاجه ازاي بنت الامه وبنت العبد تبقى حاكيمه من اعظم دول العالم ازاي يعني ازاي الكلام ده ففي ناس لازم كنسلكت عشان يفوقه في ناس لازم حاجة تخطب دماغهم في ناس ايمانهم ايمان عقلي هو مفاهيم هي سبب زيادة ايمانهم في ناس ايمانهم ايمان مشاعري لا ده مشاعر طول ما هي حية هو سبب زيادة ايمانه الناس انواع فعشان ربنا يخطب جميع نوعية البشر وعشان ربنا يدق باجراص انذار الساعة على جميع ابواب قلوب البشر فالكل يتأثر والكل يتزلزل الكل... الكل فعلا يبقى تأثر واتزال في القب ليه؟ ليه علامات الساعة جماعة مفزعة بالمنظر ده مخيفة بالمنظر ده مرعبة بالمنظر ده يعني انت بتخيل يعني ايه ان يجي زلازل تغير رسم خروطة الكرة الارضية ان يجي نار عالمية تفضي دول من سكان اصلا ان يجي مأجوج ومأجوج اكيل لحم بشر يدخلوا عددهم اضعاف اضعاف البشرية كلها يكتسحوا العالم ويشربوا المايه بتاعه العالم وياكلوا الاكل بتاع العالم ويقتلوا البشر اللي في العالم انت ده زي طفح كده بس مذبحه مش غرق مذبحه على ايد يأجوج ومأجوج ليه العلامات مفزعه كده عشان ربنا يقول لك افضع علامات الساعه اذا كانت دي العلامات امال ايه الساعه هو انت اذا كان زلزال الدنيا هيغير رسمه خريطه الأرض امال زلزال يوم القيامه هيبقى شكله ايه اذا كانت نيران الدنيا بالمنظر ده امال نار جهنم لما يجي 5 مليار ملك ماسكين هيحاولوا يسيطروا عليها. هي بقى شكلها ايه ما تتخيلوش ان الساعة ده كل علامات الساعة دي بالنسبة للفاعة شيء ده كل علامات الساعة دي بسيطة او بالنسبة للفاعة اجه بسيطة جدا عشان ربنا يوصل لنا يعني ايه ساعة يعني الموضوع عايز استعداد رهيب عايز عباده رهيبه عايز تذلل وتوسل لله عشان ربنا ينجينا يوميها وعشان ربنا يظلل علينا يوميها وعشان ربنا يوقفنا في ظل عرش يوميها وعشان ربنا اذا كان اللي عاش علامات الساعه بيعشرع برهيب امال اللي هيعيش يوم القيامه من غير ظل عرش الله ومن غير ما يشرب من ايد النبي ومن غير ربنا سبحانه وتعالى معين له ملائكه يقولوا له هذا يومكم الذي كنتم تعدون هيعيش هو شكله ايه يا جماعه اجتهدوا لليل نهار عشان تنقوا في الساعة يا جماعه ما ضومش هزار الموضوع خطير طب ليه ده ليه ده في 5000 ليه طب ايه ايه الترتيب هو علامات السعله ترتيب يعني كان ممكن تبقى على جزيره العرب بروج وانار الوقت ليه تبقى الوقت صحراء قاحله كان ممكن تضيع الامانه بعد كده ليه تضيع الوقت كان ممكن التطار ما يخرجوش في من قرون م... هو في ترتيب النبي عليه الصلاه والسلام قبل ما يموت بشهور وهو في غزوه تبوك دخل واحد اسمه عوف بن مالك الاشجعي صحابي من صحابه النبي عليه الصلاه والسلام او البيت بتاع النبي عليه الصلاه والسلام مرابط في تبوك عليه الصلاه والسلام فالنبي قال له فقال له نعم يا رسول الله ادخل فقال كل ان باضي يعني بس ادخل راسي لرسول الله هتقول لي حاجه كل كده صحابك اللي بيعملوا النبي عثمان فقال ادخل يا عوف ادخل كله يا عوف ادخل فدخل عوف ابن ملك الاشجاعي وجلس قال يا عوف اعدد ستا بينيدي الساعة انا مقول لكم الحديث ده ليه لانه اعجاز حديث ده مهاجزه حديث ده الواحده خلاص صادق يا ابن عبد الله كل اللي فيه حصل خمسة حصلوا بنفس الترتيب بنفس الترتيب بنفس الوصف والسادسة جاية جاية يقينا اللي صدق 1400 سنة مش هصدق في البقية ليه عليه الصلاة والسلام قال يا عوف ابن ملك يا عوف اعدد بين بينيدي الساعة موتي رقم 1 موت النبي عليه الصلاه فعوف ساكت قال له قل احدى قل واحد عد النبي جدا بالترتيب يبقى الترتيب ده هو اللي خد النبي لما النبي قال له الاولى قال له قل احدى قال له احدى لما قال الثانيه قال له قل اثنين قال له اثنين لما قال الثالثه قال قل ثلاث قل اربع قل خمس قل والسلام مركز خد بالك يا عوف من الترتيب خد بالك يا عوفي ابن ملك مش بس من الكلام مين تقول حديث صحيح عن النبعة والسلام حديث في المخادش النبعة مركز جدا على الترتيب قال له يا عوفي موتي ها واحد موتي اتنين بعد موت النبعة والسلام فتح بيت المقدس تلاتة موتان يأخذ الناس كقعاص الغنم هيجي إبادة للناس هيجي موتان رهيب هيموت ألوف ومئات ألوف اربعة يفيدوا المال حتى يقطى الرجل دينار دينار دا يعني 3-4-3 جنيه دينار دا حتى يقطى الرجل دينار فلا يظل صاخطة وهي دا ما بيدونش ليه هو ما على شعوبهم ليه يفيدوا المال حتى يقطى الرجل دينار فلا يظل صاخطة خمسة يقول لكل اربعة اربعة خمسة فتنة لا تدع بيتا من بيوت العرب إلا دخلات يقول عوف بن ملك وعظمها رسول الله يعني معنا سنتكلم بطريقة ان الفتنة دي مرعبة فالنبي بيقول لا تدع بيتا من بيوت العرب إلا دخلات كل خمس الخمس فالنبي عثم النهاية قال بنوا الأصفر خدوا بالكم النبي كان طالع لأول مرة بيقاتل بنوا الأصفر بيقاتل الروم فالنبي بيقول الكلام ده هو بيقاتل الروم عليه الصلاة والسلام قال يجمعوا لكم بنوا الأصفر فيأتونكم تحت سبعين غاية تحت كل غاية اثنى اللي هي الحرب العالمية الرابعة والأخيرة اللي بيسموها الغرب خرم جدون الترتيب إيه بقى مات النبي قال ثم فتح بيت المقدس من اعجاز السنة ان النبي بشر بفتح مصر وفتح بيت المقدس وفتح العراق وفتح الشام وفتح مشارق الارض كلها والخلافة في الارض ان النبي نسفش حاجة ملهاش يا جماعة عليه الصلاة والسلام وعجزة والله والله لو نفهم هنسبنا من العلمانيين ونسبنا من المفتأتين على السنة وهنموت نفسنا في دراس البخار ومسلم هنموت نفسنا لان كل حاجة في البخاري المسلم كل حاجة في كتب السنة وفي دوائن السنة كل حاجة حكمة الحياة كلها عشان كده النبي قال عطّو عليها بالنواجز النواجز في اللغة اللي هي دروس العقل دروس العقل والنواجز بتبقى في نهاية البؤ في عمرك ما تعطى بالنواجز إلا لو عطت باسنانك كلها كأن النبي قال لي في السنة بايدك وسنانك دروس العقل في الإنجليزي بالإنجليز اسمها using dmtous اي دروس الحكمة والسنة ربنا سمعها في القر ويعلمهم الكتابه والحكمه اعجاز مفيش كلمه فيش كلمه النبي قالها كده فيش لفظ النبي قالوا كده عليه الصلاه والسلام كلام عظيم فا. بعد كده فتح بيت المقدس حصل حصل 16 هجريه في خلافه عمر بن الخطاب بعد كده النبي قال ما وتن ياخذ الناس كعاص الغنم سنه 18 حصل طاعون عمواس اللي مات في معاذ بن جبل ومات في ابو عبيده من القراء ومات في شراح بن ابن ومات في كبار من الكبار ثم ده 18 شوفوا الاعجاز بعد كده النبي عثمان قال ايه يفيض الماد في حتى يأخذ الرجل الدينار فيظل صخطة طيب وبعد كده النبي قال عليه الصلاة والسلام وفعلا فاضي المال في عهد الدولة الاموية وفعهد عمر بن عبدالعزيز جدا جدا جدا لحد ما الخليفة الاموي كان يكلم السحابة يقول لها اياته السحابة امطري حيث جئتي فإن خراجه كبير اذن الله سيصلوا اليه نبتي في الهند نبتي في السند نبتي في الصين الارض الزرع اللي هيطلع زكاته هتوصل لك بيت المالي نوعه وانا قاعد في الشهر. حاجة ثم فتنة لا تدع بيتا من بيوته العرب إلا دخلت بدأ الفساد يدخل بقى وبدأ بقى التلفزيونات تدخل والموبايلات والسوشيال ميديا ومعدش بيت من بيوت العرب إلا دخلته هذه الفتنة ثم الملحمة بقهر مجدون إنا بعصلا صادق ويأخينا هتحصل عليه الصهاد طب إيه حكمة الترتيب؟ موت النبي بعدها ربنا وسهى الأمة كلها بالفتاحات الإسلامية وتلامزة النبي وفجيه فتح بيت المقدس طب بعد فتح بيت المقدس جل موتان جيل الموتان احيانا الفتوحات الكتير من غير ابتلاء بتأثث القلب وبتظلم الدنيا فوربنا سبحانه وتعالى بيصطفي شهداء احيانا بالجهاد في سبيل الله احيانا بما سبحانه وتعالى طب الموتان جيلي برده قبل الفيضان الملك لان احيانا بيبقى في رزق كبير قوي ربنا مدخره لك فتح كبير قوي ربنا مدخره لك عملك الصالح ما يكفيش انك تاخد الرزق ده فلازم يجي حته ابتلاء عشان مقامك يرتفع عشان الخير اللي هيجي فربنا كان مقدر للامه فتح فأجي الموقتين قبل الفتح الاقتصادي عشان الامة مقامها يرتفع انها تنقل هذا الرزق طب بعد الفتح الاقتصادي جات فتنة لتدعباتها من بيوته العرب دي سنة للأسف في الحياة ان كل ما الدين ييجي يقوم الدنيا تيجي الفيضان المال ييجي بعد ما الدين ييجي وفتح بيت المقدس وكلام ده يقوم المال ييجي يوم الناس تسيب الدين ده انتم ما جابلكوش الفلوس غير الدين ده انتم ما وسعش عليكم في دنيتكو غير الدين يوم يسيب الدين فيفتنوا وتدخل الفتن كل البيوت ده التلفزيون والسوشيال ميديا و... والكلام اللي كل ده يقوم يجي العدو يقوم لما يحصل الفتنه كل بيت العرب يجي بقى الغرب بقى تحت 70 غايه يجوا يقاتلونا وييجوا يموتوا فينا لان لما الدنيا تيجي يقوم يجي الفتنه يوم الدين يضعف يوم اعدائنا يطمعوا عشان كده بتقع الرؤيات السودا يجي يقتلوا لما يستحلوا البيت الحرام ولما تخرب يثرب لما يبداوا يحيوا النعرات القديمه اللي قبل الاسلام في بلادهم هو كده هو مفيش حاجه تتعمل غير لما احنا نسيب الدين يبقى ايه حكمه الترتيب حكمه الترتيب الدنيا بترتب يا ربنا سبحانه وتعالى حاكم الارض ربنا المهيمن ربنا رب ايه اللي حاكمه كل شيء طب ايه الفرق بين العلامات الصغرى والعلامات الكبرى قبل ما ندخل في دي وقبل ما ندخل في دي ايه الفرق بين الصغرى والكبرى الصغرى هي اسباب خراب العالم الكاسيات العاريات، استحلال الزنا، ضياع الأمانة دي أسباب خراب العالم عشان كده معاها غصف ومسخ وقذف وقضوات رائبة بتتنزل وما للكبرى؟ الكبرى دي بداية خراب العالم بحقيقة وحقيقة الكبرى دي بدء تسلم السنن الأرضية للسنن السماوية ذي طلوع الشمس من مغربها الصغرى بتحصل على نفس سنن الأرض عادي الدنيا ماشية زي ما هي إنما الكبرى لأ ده واحد نازل من السماس والمهدي مش عارف طلع زي والدجال خارج ايه ويأجوج ومأجوج ايه وخصوزلازل غريبة ونيران غريبة وشمس طلعة وده بدأ بتتكلم وحاجة ودخان بيملى السماء والرعب بيسود الكرة الارضية كلها يبقى اذا علامات الساعة في وراها حكمة. ليه هي بالمنظر ده كل حق الفرق من الصغرى والكبرى ان الصغرى دي اسباب خراب العالم. دي الحاجة اللي ما بنعملها. المعاصي اللي ما بنعملها بتبدأ الدنيا تخرب ويبدأ العقوبات تنزل. اما الكبرى بدء خلاص ان ربنا بينبه الناس ان فيه سنن سماوية هتبدأ تتسلب لها الأرض طيب إيه؟ ليه علامات الساعة؟ ليه علامات الساعة مبغتة؟ يعني رصاصاب يقول لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره لما يبقى ما فيش ولا واحد في الكره الارضيه مسلم ولا كافر مستني الدجال الدجال هيخرج هو ازاي ده ليه العلامات بتيجي كده عشان ربنا يقول لك اوعى لو الناس كلها غف ربنا بيدرب المؤمن اوعى لو الناس كلها غفلت انت تغفل اوعى لو الناس كلها اتشتغلت في الدنيا انت تتشغل الامتحان بيجي في لحظه هو ده زي ما ربنا قال ان الموت بيجي فجاه زي ما ربنا جعل ليله القدر كده يعني بتيجي فجاه وسط العشر الاواخر من رمضان. زي ربنا جعل ساعة الإجابة يوم الجمعة بتيجي في ساعة محدش يعرفها لازم توطن نفسك انك تفضل جاهز على طول وتفضل مستيقظ على طول لازم مهما غفلت الدنيا كلها طيب ليه علامات الساعة خذ بالك فكرة على علامات الساعة فيها حاجات كتير وجوانب كتير محتاج ليه علامات الساعة مفسعة بالمنظر يا جماعة يعني علامات الساعة خرط الجماعة السنن نبع صلى الله عليه وسلم لما داخل على الصحابة قالوا ماذا تتذكرون قالوا نتذكر الساعة رسول الله سنة غائبة. قال اما انها لن تأتي حتى يحدث عشر ايات عشر ايات لما الدبه والدجال تدبه خارجه بتتكلم انت بتخيل نار خارجه بتحرق دول انت بتخيل زلازل تسنامي ما تجيش فيها حاجة انتوا متصوريني النبي عسان بيكلم على العلامات العشرة الكبرى ازاي حاجة تانية ووضع تاني عشان الغفلة ما زادت في حياة البشر رسائل السماء لإيقاظ البشر تبقى عظيمة اخر نقطة بتعرض لها في هذه الحلقة ليه الساعه ليه علامات الساعه مفصله بالمنظر ده ما حاصله مفصلاها قوي قوي زي ما اتكلمنا في الحلقات اللي فاتت كنا بنتكلم بتفاصيل التفاصيل عارفين ليه يا جماعه عشان ربنا سبحانه اول حاجه عشان يقيم عشان كلنا نصدق لما تشوف الموضوع بيحصل بتفاصيله وبلقى... والدراصون يقول لك اني لعلم واسماؤهم واسماء ابائهم والوان خيولهم ده اصلا بيتكلم كلام فوق التفاصيل المناره البيضاء شرقايد مش تفاصيل مذهله النبي بيوصف شكل المهدي وشكل مناخيره واقنى الانف واجله بيوصف شكل المسيح عيسى ابن مريم بتفاصيله احنا مش خايفين من حاجه يق... اللي عنده يقين ما خايف من حاجة زي ما النبي عثمان وصف المسجد الاقصى كده ربنا رفع له المسجد الاقصى بعد رحله الاسراء قاعد يوصفه وهو شايفه الموقن مش خايف من حاجة صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. علامات الساعه اكبر عبره من ان علامات الساعه مهوله اذا كانت علامات الساعه رهيبه بالمنظر ده إذا كانت علامات الساعة مفزعة بالمنظر ده تمام من الساعة تمام من هو يوم الايامة يا جماعة ان أنا, أنا, انا عايز اقف مع النقطة دي الحلقة الجاية انا عايز اقف مع النقطة الرهيبة دي الحلقة الجاية بإذن الله سبحانه تعالى إزا كان هذه العلامات تمام من الساعة عا cuál من ارد tara Oil to الساعة يبقى قلبنا مستشعر ان كل فيلم الرعب ده ان كل الاحداث الرهيبة ده لاش اييييييييييييييييي في الساعة اللي بحقه حقيقي ساعة لها سلسلة يتوقف معاها ولكن في لحظات في يوم القيامة زي ما ربنا سميها يوم الفزع الأكبر فزع الأكبر العلماء المفسرين مختلفين تماما ايه اللحظة بتاعة الفزع الأكبر لحظات الفزع كتير جدا يوم القيامة محتاجين ان احنا نفهمها ومحتاجين ان احنا نركز فيها بإذن الله سبحة تعالى لسه السلسلة مليانة معاني ولسه مليانة دروس ولسه مليانة فوائد نسال الله سبحانه وتعالى ان يفتح علينا فيها فتحا مبينا نسال الله سبحانه وتعالى ان يرفعنا بها دفعا عظيما نسال الله ان يستعملنا ولا يستبدل بنا نسأل الله ولي نعمتنا وولي التوفيق وولي الهدايه نسأل الله اهل التقوى واهل المغفره ان يهدينا ويسددنا وان يفقهنا في الدين وان يستعملنا ولا يستبدل بنا ابدا ابقوا معنا اخواني واحبابي في الله امه محمد نفتأنف بكرة بإذن الله سبحانك الله وما بحمدك اشهد ولا إله إلا أنت استغفرك أتوب إليك جزاكم الله خير إن المناح ما والفتا قد أوشكت حان الزمان ظهرت ومنها ما بطن يا ربي فارحمنا إذاً ولسوف تأتي البشريات قبل النهاية والممات مصر لدين الله آت فلتسأل الله الثبات فلتسأل الله